بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم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 قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قُومُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ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 إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلغ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا انرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه, من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه